شبكة الذكر الحكيم تقدم الله لا يهدي من We gaan you mm -hmm. Aan I'm ha <laughs> water. أليس في جهنم مثوى للكافرين فمن أظلم ممن كذب على لفضيله الدكتور Liu kaffir Allah summer f u Oh What is that? I'm كنت من المتقين لفضيله Oh.